سبح ا ل ل ه بما في ا ل س م ا و ا ت وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظ ن ن ت م أن يخرجوا وظنّوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، و ق ذ ففي قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا، فاعتبروا يا ولو لا أن كتب الله عليهم الجلاء أ عذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم ش ا ن الله ورسوله و م ن ي ش ا ق ا ل ل ه فإن الله شديد العقاب ما قطعت من ل ي ن ما قطعت من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفا الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط ر س ل ه على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفا الله على رسوله من أهل القراف ل ل ه ما أفا الله على رسوله من أهل القرى للقرى فلله وللرسول ولذِ القربة واليتامى والمساكين وبنِ السبيل كيلا كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آ ت ك م الرسول فخذوا وما ياكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فلته وما نهاكم ع ه فلته واتقوا الله. تقول الله إن الله شديد ا ل ع ق ا ب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من أديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورطوانا و ي ص ر و ن الله ورسوله لا إكهم الصادقون والذين ت ب و و ا ل ا ر والإيمان من َ ب ل ه م يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ويؤثرون على. وسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يقشح و نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون رب نغفر لنا يقولون رب نغفر لنا وإخواننا ل الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين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 يقولون لأخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرج نبعكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لنصرنكم والله يشهد إنهم لكابود لئن لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولا يقتلوا لا ص ر ُ و ن ه م ولئن ص ر ُ و ه م ل َ ي ُ ل ّ ن الأدبار ثم لا ي ص ر و ن لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا ي ُ ق ّ ه و ن لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرآن م ح ص َّ ة َ و م الراّ أ ج ذ ر أ س و ه بينهم شديد تحسبهم جميع وقلوبهم شتى تحسبهم جميع وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ ط َ ب ِْ ه ِ م ْ طَرِيبًا ذَكُوَّ بَالَ أ َ م ْ ر ه ِ م ْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ إ ِ ل َ ن س َ ا ن ِ ك ُْ ر ْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي يَخَافُ كان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا ا تقوا الله. يا أيها الذين آمنوا تقوا الله ولت.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 أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم ا ل ف ا ئ ز و ن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ل ر ي ت ه خاشعا لرأيته خاشعا صدى من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته صَدَّعَ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ و َ ت ِ ل ْ ك َ الْأَمْثَالُ نَطْرِبُهَا ل ِ ل ن َ ا س ِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ و َ ت ِ ل ْ ك َ الْأَمْثَالُ نَطْرِبُهَا ل ِ ل ن َ ا س ِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ الَّذِي لا وعالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك ا ل ق د و س السلام المؤمن ا ل م ه ي و َ ا ل ل ه ا ل خ ا ل ِ ق ُ ا ل ب ا ر ئ ا ل م ص و ِّ ر ُ ل َ ه ا ل أ س م ا ء ا ل ح س ن ى ل َ ه ا ل أ س م ا ء ا ل ح س ْ ن ى ي س َ ب ّ ح ُ ل َ ه مَا ف ي ا ل س م ا و ا ت ي س َ ب ّ ح ُ ل َ ه مَا ف ي ا ل س م ا و ا ت ِ و ا ل أ َ ق و َ ه ُ و ا ل ع ز ي ز وهو العزيز الحكيم.